فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم وَسَيْنَنَّهُمَا حِجَازٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَحْرِفُونَ كُلَّ ذِي سِمَاهُمْ وَنَادَى أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عليكم لَمْ يَذُقُوا ذُلَّ فَوْقُمْ يَقْمَعُونَ وَإِذَا فُرِضَتْ 'أَنْفَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى رجالا يعرفونهم بثيما هم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون ان كنتم لا ينالهم الله برحمته ادخلوا الجنه سلاما خائفين عليهم ولا انتم تحزنون وناداه هذا الجنة أن أفيضوا مِنَ من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما علي اتخذوا دينهم لهوا ونعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجح